إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زينا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ شُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هم الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إِذْ قال موسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إِنِّي لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء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 فلما جاءتهم آيَاتُنَا مُبَصِّرَةً قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أَنفُسُهُمْ ظلما وعلوا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المفسدين ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 وحشر لسليمان جنوده من الجن وَالْإِنسِ والطير فهم يوزعون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 وتفقد الطير فقال مالي لا لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد؟ فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سَبَإٍ بنبع يقين إِنِّي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظره بما يرجع المرسلون فلما سليمان قال اتو مدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون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 قال نكروا لها عرشا نظرة تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهاكذ عرشك قالت كأنه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 فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انادا مغناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون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 بل أنتم قوم تجهلون، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرج آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذنين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله الله بل هم قوم يعدلون جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا فإله مع الله بل أكثرهم لا يغلمون أمن يجيب وَإِذَا دَعَا هُوَ يَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما 118. ومن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برعانكم إن كنتم صادقين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 قل سيروا في الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عَاقِبَةُ المجرمين ولا تَحْزَنْ عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إِن كنتم صادقين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 وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إِنَّ ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إِنَّكَ على الحق المبين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 صنع الله الذي اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فكبت وجوههم فِي النَّارِ هل تجزون فِي النَّارِ هَلْ تعملون إِلَّا مَا كنتم تَعْمَلُونَ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وامرْت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران